إ دَهُ رَّهُ بِوادِرِ مُقََّسِ طووَ إ داَهُ رَبّ بِوادِمق فيِ طوى إهََ إلَ فعَونَ إِهُ طَغَاء إذهب إلَ تَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَاءَ أَنْتَ زَكَا تَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَاءَ أَنْتَ زَكَا وَاهْدِكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى سأراه الآية الكبرى سأراه الآية الكبرى تكذب وعصى تكذب ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فَقَاأَنَ رَّكُمُلِ أََّ فقَالَأَنَ رَُّكُمُأَلى فَأَخَذَهُ اللَّونَ كَلَ آخِرَةِ وَأُول فقَدَ الونَ كَلَ الأِاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا بَنَاهَا رَفَعَتْهَا فَسَوَّاهَا رَفَعَتْهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَى لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَى لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا الغلال أرسالا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا تَعَاهَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا تَعَاهَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى و ام کوی ونہ سن ول جن سہی علم ا الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن فأَنهُ يَومَا يَرَوونَهَا لَم يَلبَثُ إِلِلَ عشيةةً أَضُ حَا كَأَن الن يَوم يَرَنا لَم يبَتُ إِلاا عشةً أَضُ